اه السؤال الثاني اه انا عندنا الدوات هنا في الجزائر اه ينصحونا بادي حسن عبد الحميد الحلبي والله ما اعرف انا لا عبد الحليم هذا يذكرون يعني هذا هو الذي يقود ملها بالمرجئه في المملكة اه نعم اي